وَفَدَيْنَا مُوسَىٰ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ودشن لهم بإسحاق قلبي من الصالحين وبارك له عليه على إسحاق ومن ذريته ماحسن وظالم لنفسه مضين ولقد منن على موسى وهارون جئناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناه فكانوا المغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين ولديناهما صراط المستقيم وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمْ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الرَّاحِمِينَ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ وَإِنَّ إِنْيَاهُ لَمِنَ الْمُحْسِنِينَ إِذْ قَالَ الْقَوْمُ هَأَ تَسْقُونَ أَتَدْعُونَ بَالًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ